Thank you. أنا معي عبد المبدأ إن شاء الله عز وجل اللي حتبعنا ويجاب كويس حيبديله نفع اللي هو شرح العقية الطحوية في حوالي 39 أو مشاك 35 محاضرة شرحناهم على مدار عام كامل في جزء أساسي في العقية الطحوية فهي متسجلة مترتبة ترتيب جيد فإن شاء الله عز وجل إخواننا اللي هم بيشبوا العقية ويجبين تابعوها إذن خير الأصل اللي هو طبعها بس على اساس ان اللي عنده اللي هياخد نسخه وعنده جهاز يقدر ينسخ منها شويه يديه لاخوانه يبقى نظام بخير ماشي يا اثناء المحاضره ربنا ييسر ويدي كل زي ما في وال120 محاضره الاخ اللي جيت برضه ليهم النسخا ما ينكفوها في استفيدوا الله تبارك وتعالى ان نثقنا بما نحبه ويرضى نعود الى شرح العقيده الصحويه الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله شرح العقيدة لأي سائر السيد سيد مريم عالش <تصفيق> أنا أرجو أن بس يسمحون إن كان فيه بعض الكلمات بتطلع نظرا لأن التركيز الشديد الآن في أن احنا ننهي البحث بتاع أسماء الله يخصنا في الكتاب المقدس عنده والحمد لله اتكمل العمل بشكل طيب وإن شاء الله سوف اترون شيء أن يسركم كتاب كبير يعني يفدود شبه بتصدقى تقريبا والحمد لله ان احنا اوشكنا على الفهامين فربنا سبحانه وتعالى يعينا ونكمل عمل فهذه يعني واخد شوية في التركيز فإن قلت كلمة التحوية وهي التدورية ستفهمين أرزم عليك <تصفيق> يقول يقول شيخ السحنان وانا وقت عند النفلين المضروبين اكل حاجة وقتنا عندها ايه ولهذا فرق الناس في هذا المقام ثلاثة فرق شيخ السحنان بيوضح مثل يضرب بقياس القياس الأولى يريد ان يثبت الفرق بين المخلوق والخالق وان ما يخص الخالق من نصوص ومن اوساط وردت في القرآن والسنة لا يمكن أن تقاش أبداً على المخلوق لازم يميز بين ما يقص الخالق وما يقص المخلوق سواء أن ذكر شيئا من أسمائه أو من صفاته فلا تتخيل في هذه الأسماء والصفات وسط وصف المخلوق لأن هذه القضية تعرفت أو تهدم قبيعة التوحيد التوحيد مبنى على أن تفرض الله أميزه أفرده بما ثبت له من أسماء ومن أوصار سمى نفسه بها أو وصف نفسه بها ودي الفطرة اللي احنا قلنا عليها من ربنا يخاطبنا عن نفسه وليس عن عبده أو عبده العباده فكيف لا نفرق بين مخلوق وخالق في حين أننا نفرق بين مخلوق ومخلوق فضرب المثل اللي هو كان يتكلم عنه مثل الجنة إن الجنة حقيقة غيبية نؤمن فيها كمسلمين نوحي بالله عز وجل ونعلم يقينا أن في فرق بين مخلوق الدنيا ومخلوق الآخرة النعيم اللي في الجنة ربنا سمناها بأسماء ساكهة فيها عنب وفيها أسيان من خيرات ربنا سبحانه وتعالى يفعلنا منها واجمعنا وإياكم فيها اللهم أمين أسماء عرسل ولادة نوناء وخامر فيها نساء وفيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مرفوفة والكلام ده كله في أسماء زيه في الدنيا لأشياء موجودة في الدنيا وإحنا عارفين إن الجنة فيها ما لا عين رهط ولا أدر سمعت ولا قطر على قلب بشد مش ممكن هتقول إن العنب اللي موجود في الجنة هو علم بنات والعنب سيوم مش هتيجي الكلام ده قط ولا حد هيعقلها طب اسكاتي دي يعني عارف تعقلها كويس إن العنب اللي هناك من العنب اللي هناك مش لما رب يا صفحة تعالى يقول الرحمن على عارف السوق تقول لي محمول تقول لو كان على العرش يبقى محمول وبدأ تشبيه يعني ديت نمزة كويس بتاع والأكل من الأشياء التي تتكيلها ولما تيجي تتكلم عن الخالق سبحانه وتعالى من خلق هذه الأشياء فقال لو أثبتنا أوصافه إيه إيه مشبهين يعني هذا الكلام يؤقل فما تميها بيضرب مثل الجنة بيسميه هذا المثل على أساس أن تدرك أي واحد عاقب إحنا طبعا مثل فترتنا عارسين من فتر بس الناس اللي بيجابلوا مع كفرتهم ومع زعمهم أنهم هم أهل السنة والجماعة الذين ينفون السواء الله عز على عرش ويقولون لو كان عرش مكان محمولاً وإثبات للسواء تشفيه وإثباته أصفات تشفيه وهم طائفة كبيرة في العالم الإسلامي فلازم تضرب لهم مثلاً بحيث توضع له الصورة إذا كان في فرق بين المخلوق والمخلوق فيه ولك أو فيه تبدأ ذا يقول لك لا تبدأ ذا يقول لك لا تبدأ الاسم واحد يقول لك دا المشترك العام في القدم المشترك شو يا ده عنب؟ آه عنب بس نوعية العنب وشكل العنب يختلف لما يقول لك عنب الجنة عن عنب الدنيا عند التخصص والتقيه كذلك الحال بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى فقول لك إذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي مرافقة بالأسماء من الحقائق اللي موجودة في الدنيا بس وفقة في الحقائق ولا في الأسماء قولي يا أخواننا إنما الحقائق الزواء الأعيان مختلفة وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين التباين اللي هو الفرق يعني التباين اللي هو الفرق فرق كبير ما لا يعلمنا الله فالخالق سبحانه وتعالى اعظم مباينة للمخلوقات يعني اعظم فرقا واعظم توحدا واعظم انزرادا لهذه المخلوقات الموجودة الكائلة من مباينة المخلوق للمخلوق يعني من الفرق اللي بين المخلوق wholemathol ه Tablanha صحيح م sight ومباينته لمخلوقات اعظم من مباينته موجود الاخر الموجود في الدنيا فكل مخلوق اقرب الى المخلوق الموافق له الاسم من الخالق الى المخلوق وهذا بينور العباره ديت واضحه احنا قرينا عندها الماجستير ولا عايز حاجه في الشرح فيها او واحد يعيدها ثاني العموم انا شايف ان هي واضحه يعني تركز في الكلام بس هتلاقي كلام واضح ثم ولهذا اختلف الناس في هذا المقام ثلاث فرق هو مقام الفرق مخلوق الدنيا ومخلوق الآخرة وبين الخالق والمخلوق احنا كلنا اي قلنا ان فيه فرق كبير بين مخلوق الدنيا ومخلوق الايه الاف انتبه قالوا اشمعايا حد من الاعدين يقول ان العنب اللي في الدنة هو نفس العنب اللي موت في الدنة شكين يعني ما هذا سمعت واللي يكون اصلا هو لا يؤمن بان في علب اصلا ما تبع مشكلة كبيرة دي ده قدح في ديني وإيماني احنا نؤمن ان فيه ده المقرار اللهم انت الحق فوعبك الايه ولقارض حق والجنة حق والمقرار فلو واحد يقولي لا انا مش مؤمن حكاك جنة بها ذات منذال التخيير هتشوفها في الامس لبريبا شك سنة 200 نقولي لا بلى مش ايمان ده يعني الايمان يقتضي ان تؤمن بحقائك موجودة شتطراها بعينك وتطعمها بفنك على الكيفية التي أعلمها رب العزة والجلال مفيش إسلام بذلك كده لأن الإيمان باليوم لا يفر رطم من أغسام الإيمان فإنسان لا يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بكتب ولا برصة ولا باليوم الآخر لا ينفعش بإنسان مسلم ولا يقوم بإتدائرة الإيمان طيب بقول الناس افترقوا على ثلاث كرام السلف والآئمة وأتباعه اللي هو منه بالسلف الصالح منه بإكرام السني أعمم بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم يعني هم مؤمنون بباب الأسماء والصفات وما أخبر عن حقائق المخلوقات في الغيبيات أي حقائق المخلوقات في الغيبيات قل الجنة والمعر عذاب الجن كل الأشياء الغيبية هذه مخلوقات موجودة في عالم الغيب أو الغيبيات أما الغيبيات فغاب عنها أما بالنسبة ربنا سبحانه وتعالى فنبيش عنده بالنسبة له حاجة اسمها غيبيات ومشهودات ده بالنسبة لنا أما بالنسبة الخالق ذلك عالم الغيب وإيه؟ والشهادة كلهم عند الله سياد هو مطلع ومطلق عرشي على ما في عالم الغيبي ومصع عالم الشهادة فهي اسماء زكراه الحق سبحانه وتعالى نسبيا من العباد فنقول عالم غيب وشهادة بالنسبة لنا لكن النسبة اللي هي على صحيح اسماء حقه موجودة لكن الله عز وجل يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارض حاني كي تاشى واضح اخوانا مركزين معايا ولا لسه يعني امنهم اقبر الله بي النفس نفسي طيب وعن اليوم الافت مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الاثرة عارتين يعني ايه مباينة ها؟ اختلاف وفرق فرق كبير بين مخلوق الدنيا ومخلوق الارض وهم يقولون ده يبقى فيه فرق بين مخلوق الدنيا وبين الخالق من باته طولة المباينة هنا اعظم واكبر شتانة بين مخلوق وخالق ده له وصفة وده له وصفة قد يشترك الوصف عند التجرب يختارك الواقع عند اللي ايه التباقصة في العربوني كل مرة اللي خلق الله وقدم على ايه على صرفين في القدر المشترك لنوحد الله في القدر المشترك امتوها ولا لسا احد لسا يتصل علي وقال لي انا عيني اسهم اشرح ثالث كلمتين القدر المشترك اللي هو الاسم عنده التجارة العظام يعني ده سميع وده سميع ده بصير وده بصير أخبرك إزاي؟ ربنا صحى تعالى ذكر السمع والبصر وبعض الأسماء والصفات الأخرى زي الملك وزي السلام وزي القدور في إنسان حكاة القدسية وما شبه ذلك ممكن يوصف ذهل الإنسان وصف ذلك صحى تعالى الغنى العلم القدرة الإرادة هذه الأوساط والأسماء مشتركه بين الخالق والمخلوق في القدر المجرد يعني ايه القدر المشترك يعني مول سامع واسكت ده قدر مشترك فقال الله ادم على صوره في القدر المشترك ان في سمع في السمع هل ينسب الى المخلوق هل ينسب الى الايه الخالق فلو نسب الى المخلوق ثم نسب الى الخالق فلا بد للمخلوق ان يقول ليس كمتلي شيء في سمعه مع انني اسمع ووحي الله فين؟ في القدر الفارق يعني عند الإضاقة لما وضفه السمع مقلوق أقول لك أزر فالسمع خالق ما قدرش تقول أزر ليه لأنه مشكس وقلل من حدد زيله أبدا ولا مثيل له في سمعي وما قدر تثبت إلا ما أثبت الله لنفسه وقلل من سمعي يجب ثلاثين أربعين متر إنما سمع الخالق لا يجب كل ما في السلواته في الأرض يسمع السر واؤمن بذلك واعلم أن الله مطالع علي سميع رقيب بصير في كل ما اخبر عن نفسي وعن نفسي واوحد الله في ذلك واقول ليس كمثله شيء ولم يخلق مثله يبقى ده معنى انها خلق الله adam على صورته في القدر المشترك لكي يوحد الله في القدر عند الاثاث والتفصيل واضح يا اخوانا النقطه وده افضل ما يمكن أن يقال في حديث الصفه يعني ايه العبارة صحيح صغيرة لكن صدقني لو انت قلتها بهذا المعنى لأي واحد هتستمع بكلامك انما ما بس يتكلم وحادث في الصورة على ايه قال الله وادم على صورة ايه طيب تخيل شخصية او بطائف هوية ولا صورة مؤثر بعض كدتها وقولها فيها ده سبت ازاي الحادثة بالله على ذلك اللي قولها الكلام ده راجل بقعه ايه هو معقول الرصاق السلام يقول كلام على خياتينه منه كده يا راجل ده كل المنصف بتقول وتدل على توحيد الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء ولم يأكل له كفاً أحد <تصفيق> لا على سورته وعلى سورة الرحمن نعم ولهذا استرق الناس في هذا المقام ثلاث سرق دول الثلف الثالث الثالث الثاني بقى خلي بلكم علم ثانية ده سعلاً رائع في قرانه شوف بقى قالوا ثلاث سرق الثلف قالوا ايه امنوا بالخالق وآمنوا عبوبط مخلوق غيبي قلو في الصرق بين المخلوق الغيبي و في الدنيا إلا ح타 بين الجنة و بين الدنيا. صح كي دس وقلو ان المخلوق فرق بينه و بين ما يُمتَب إليه من قما عصفات و بين الخالق و ما يُمتَب إليه من قام عصفات من قام عصفات من قام عصفات لكن بقول فيه ناس تانية بך فرق الvelop آمنوا و ما أخبر الله في lastly يؤمنون بالجنة والعنب والخمر والعسل واللبن وال... كل ما أخبر الله طبرة فعالة من استواب العقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام كالمعتزل ومن وفقهم هو يقصد طبعا أشعرين يعني في الأخرى فهمينها أوي ويؤمنون بأن فيه عنب وجنة وكل حاجة وكل أشياء اللي احنا قلنا عليها لي قولك فيه فرق كبير بالمخلوق ومخلوق والساعة ما تكلمه عن الخالق يقولك لا إثبات الصفات تشبيت وتمثيل ولو قلت من ربنا يا له الأسماء ولو الصفات يبقى شبهني قال لك اشمعنا العنب والجنة ما يشبهني يعني دي يا شوف التلميحة بتاعشك الثانية يعني في الجنة ولا فيه الشرب تفهمها والحاجة اللي تفص البطل تفهمها والحاجة اللي تفص الرؤية والعقل وتفهم ساعة فرحيت تقول لا أهلق علي فهم انت تفهمين قبل شاك الثان مش معنى فيما يخص طعامه الشرط والاشياء ديك قلت لها ده الجنة غير وفيها المعين والنساء غير وفيها كل حاجة غير مختلفة على المخلوقات ولما تيجوا في مسائل خالق سبحانه تعالى في اسمائه وصفاتي تقول لو اسمتد انت مشبه وتمت الصفة ديك وتقول عليها كذا بدل ما تثبت الصفة اصرفها عن ظاهرها ويقولك المخلوق شايفين ده الفريق نهو التاني معتزل عناش عارف الفريق الثالث باء دول دول باء لا يؤمنون لا في ولا بنار ولا يؤمنون بحقيقة ما عليه رب العزة والجلال لا لهم نظام ثلاثة للخص اسمعوا ليه والفريق الثالث نفوا هذا وهذا يقول لك الجنة ديه مثاليات مش حقائق بمداب التخيير كلام يجد في الزهن نعم ما ويش في الخارج يعني في الوقت كالقرامطة والباطنية والفلاسكة أتباع المشائية ونحو من الملاحدة الذين يمثلون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن جامل آسك القرامطة والباطنية وغلاسة الصوفية بكلها طوارس تجعل القرآن ظاهرا وضاطا بحيث أنها لا تتعل نصوص القرآن تدل على حقائقه لا يبقى النفس ورث القرآن يرد به معنى فيه واحد يصرف عن حقيقته أنا أتروفت لكم مثلا لا أنت schöne اللم نقولك أنه عربي acompanha وكل أيام اللقاء كل أيام اللقاء يوم جمعة كل أيام اللقاء يوم جمعة بيسمى أن يوم الجمعة هذه يا رب إن اتخاذ إذا ندى من يوم الجمعة نسلم من يوم الجمعة هنسلم إذن ندى للقاء من يوم الجمعة أنا بكلمتها على, بكلم على يوم الجمعة تفهموا يوم الجمعة ان هو هو بالسبت او الحد يوم ايام في اسبوع سنة يوم الجمعة يوم 24 ساعة اليوم في الاسلام ليبدأ امتى لا صفقه معنومات بغروب الشمس اليوم في الاسلام يبدأ بغروب الشمس لا ما هو اليوم يبدأ ولذلك في التوقيت السعودي اللي بعملوك بشأنه التوقيت الغروب روح في مكة في المدينة وفي مكة تلاقي ساعة بالتوقيت الشمسي اللي هو احنا ماشيين عليه والتوقيت الغروب المغرب يبدن الساعة 12 واللي عيشها واحدة وروس في رمضان بيبقى الساعة 2 بيأخذ عشر نصف ساعة لكن لو شفت الساعة في مكة الحرم حد شوقك كده وشفت تلت ساعة دلت الساعة 12 المغرب طيب اللي كانت 12 ويه المغرب هو اللي قال إن الساعة 12 دي بارت ايه الي حيث من الغروب لتاني يوم الغروب ولذلك رمضان بيجي مروحة الهناس بعد غروب الشمس قبل غروب الشمس يستطلعوا هلال فإذا رأوا هلال اليوم أول يوم في رمضان على طول يصلوا التراويح بعد العشر هم ما سموش بس يصلوا التراويح لأنه خلاص التراويح لزبع اليوم الأولى من رمضان ولو شايفوا آخر يوم خلاصوا يصلوا للتراويح وذلك اللي بحصل يبقى اليوم محسوب من, من غروب فاليوم في الإسلام ليبدأ من غروب الشمس يوم الجمعة يبدأ من غروب شمس الخميس لغاية غروب شمس الجمعة كده يبوه هو ده يوم الجمعة الشرق فييجي من عرب لك يوم الجمعة ديه يوم الحبرة اللي بيجتمع فيها الحق مع الخلق بخصي يبقى الحق خلق والخلق حق يعني ربنا ظهر في سورة إنسان في يوم الإنسان يشعر لأن ربنا يبقى هو الإنسان اللي ظهر في صورته يبقى هو دعم ليه لاجتمعت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكثرة على الأحادية أو الـ الـ الجمعية بيسموها أقولها الجمعية لأنه فكرته في المسألة اللي بين على كل أدلة ومساعة تكير من العرب كثة من هذا الكلام اللي كله ظهر إن ربنا سبحانه وتعالى هو هذا العالم على أساسي من شايف نفسه في مراية واحد يجب أن يراية شايف نفسه فالصور اللي صمعه هي صورته حيثه هي صورته ويروح يصوبون المخلوقات في المرايه فيشوف نفس صوره الشخص الفلاني شخص الفلاني سلوك الفلاني اللي فيه انتقام وسلوك الفلاني اللي فيه رحمه على اساس ان هو شايف نفسه في الناس كيما يدرك العبد ان ربنا شايف نفسه فيه يبقى في الحاله ديت حصل يوم الجمعه اقول لك هو كل ايام اللغه يوم جمعه بقى مابلاش يوم الجمعه نعرف بهت الشرائع كده على, أساس على كده يقفق بالجنة والنار بل كده يقول لك طب وفيه عذاب يقول لا مش عذاب همال اللي بيحسن في النار ايه يقول لك دي عذوبة تسمى عذابا من عذوبة لطعمها لان اهل النار مبسطين ومتلجزين بالنار لو انت خرجتهم النار يستلس ونرجعنا تاني ده فكرة اذا المنصف الشرعية الغيبيات لم يترك هذا الرجل على حالها أراد أن يصف عن معانيها ويجعلها كلها خيالات وأشياء لا حقيقة لها دول نظام البطنية نظام الشيعة نظام الملاحدة أنه يجعل للشرع ظاهر وباطن فالظاهر اللي ربنا أراده قولك منهول ده المقصود فإحنا عنه من حقائق هو قولك لا مش حقائق آه عايز تحد الحاج أنك تزور الشيخ زي الأحمدية لما هم عمينوا في القرية لساعتهم أنت عايز تزور بقى تزور الشيخ الجماعة الشيء يقول لك لا الحج الحقيقي ان الطرور للحسين تحضر الاربعين بتاعه والسنوية ما عنهم كل سنة سنوية للحسين سوف اللي بس بأقول لك هم يرون ان الحج الى الحسين قضى الالاف بالملايين مرات من الحج الى ميت الى الحراب ويعني يصوروها لان الشيء مهيد بقى والناس راحة والحج بقى والإصابة ايه الترهب بتاع اللي <تصفيق> بتاع <تصفيق> <تصفيق> ويسموا اسماء عجيبه جدا في قناتهم وان بيتكلم بحماس ان الكل رايح بقى هيتحد الى بيت الله الحرام والحسين هناك وراح يلبس الاسلام الحقيقي والجماعه اللي في مكه دول يعني دول حاجه ما مشترعه الخط فتبلك ازاي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مش ممكن يا اخواننا حتى بالعقل جدا معقوله ان الدين كله ينصب في حياته وفي شرائعه على موت الحسين والحزن عليه كل سنه يعني زي ثالث محمد بن عبد الله لغايه الصلاح البشري ان الواحد يبقى همه كل سنه انه يمشي من مش عارف ان كربلاء لغايه فين 30 كيلو على رجليه وبقى كده خلاص وصل الإخلاص وخلاص زي ما بيقول وهيكده كل شرائعه وكل الكلام كله ينصب على الحسين مات مظلوق يا حسين يا حسين لأن عائف الله أن الحسين متح مظلوم وأن الحسين سيد شباب الجنة وأن الحسين ابن بنت رسول الله وأنه من أفضل خلق الله تعالى بعد الرسل والأنبياء وبعد ألي بكر وعمر لأنه برضو المسألة لابد أن توضع ما فيش هناك هذه المسألة لكن الخلية تقف كل الشراع الإسلامية والعقائب كلها على الله في لا يمكن أبدا أن نحن نحن واحد يعقل هذا ولا واحد يقبل الاسلام ده ده شكل ده دي النجين شريعة دي النجين لقياة العباد يحقق المقاصب العليا التي خلقنا الله عز وسلم من الجيه ألقص القرامة والباطنية احنا كنا تتخلقنا عنور لكده والفلاسف أتباع المشاقين جماعته أرسه وأتباطون برضه بيثوروا هذه الحقائق على إنها خيالات وليست حقائق ونحو من الملاحظة الذين ينكرون حقائق ما رأخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيجعلون كل ذلك من باب التحيير ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب يعني حتى الشراع والأحكاك نفطهش على ما عميه فيجعلون الشراع المامور بها والمحضورات المنهي عنها لها تأويلات باطلة تخالف ما يعرف المسلمون منها كما يتأولون من الصبوات الخنس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون الصلاوات خالص انك تعرف ايه اصرار الطريقة بتاعي يعني عراقها ازاي يعني تيجي الحضرة خمس مرات وتسمع الشيخ بيقول ايه وتفهم الورد كويس وما تنخدعش الجماعة بتاعه الظاهر دول هم يسمونه اهل الظاهر لك الجماعة اهل الظاهر اللي يقوله مع القديم انما اهل البطن لا أهل يعني مش كل ظاهري هو أما حاجة عنده في التحقق فيقول لك إيه في بعض الفرق ما كل من كتم الشهادة آثيم او كل من وقد البريئة جان دي بجاكي نهرب في الجازي في الحضرة في عفل ما كل من كتم الشهادة إيه آثيم أو كل من وقد البريئة جان يعني لدبح واحد, واحد ما تعتاردش عليها ما عقبتش عليه يقول لك انت ممكن يكون كافر وانت مش واخد فلو شفت واحد من الجماعه دول او من المشايخ قاعد يقول انا كافر انا كافر وقعت ليه ليه ممكن يكون قصده هو كافر بالطاغوت شفت بقى ازاي يعني الشيخ يفضي جوه للشباب انا كافر وعلى فكره في ناس بتستغل المناسبات دي عشان يبصوا في نفوس الطلاب وعدم المریدين عدم الانكار ما تنكش على الشيخ صحيح او يعني شف دخل جوه ومعه فكينة وخذ عائل صغير وخارج والفكينة فهدمه فالراجل يعمل حركات ديات مع طلب الشعور المردين فتظن ان ايه المريد الراجل تبح الولد خبلات ازاي فطم تمسك فيه واني شوف اهل الظاهر انا دبحت نعجه جوه في الولد عالي شاهايين خبلات ازاي عشان ينبث على الناس ويجيبنهم حقولة الخبر ان قتل الغلام واني مش عارف ايه والظاهر والباطم على اساس يثبتوا للناس ان يدينه الظهر ولو باطل والنصوص برد لها ظاهر وباطل فما تحكمش الا على الباطل وش على الزهر يبقى جادة جاء الهواء تب قول لي هو الباطل اه استعيد بقى اللي يقوله الشيخ ما تعتاردش عليه لو شفت في موطن شبها ما تعتاردش عليه ما تجيبش عليه يبقى الاحكام الشرقية كلها تعطلت والاوامر والنواهي انطرفت على غير مرادها هو ده اللي عايزينه الجماعة دو لأن الشيخ الشيخ الطريقة ما عليش أني يعني هي في إضافة واحد من الإخوة يقول لي فيما يتعلق بقضية منهج التربية عند الإخوة الإخوة المسلمين إخوة طبعا إخوة إسلت. بس يقول لي أخي يعني إحنا عايزين تربية الأخ أنا كلمت للأخي في القيل يقول لي إحنا عايزين تربية المسلم على إن القدسية تكون لأمر الله ورسوله يعني أما الرسول يسمع أقوله سمع الحديث فيه أمر أنا رب الشباب على إنه كل بتاع المين اللي هو وأنه لو عطى الله وعطى رسوله يبقى كحمل إيه لا أم على أنه لو أطاع أمرا أمير أو رئيس الجماعة أو المسؤول الكبير بتاع الجماعة لو أطاعه يأخذ السواب ولو أطاعه يأخذ الولد بحيث أن يقوله تعالى في المكان الفلاني عشان المظاهرة الفلانية فيبقى فيه في نفس الشاب إنه لو أطاع هذا الأمر فيعصر لها رسولة ده غلق لأن هنا القدسية ما بتبقاش في كلام رسول بيبقى في كلام المرجع دا الكلام الشق مش معصوم لأن رسول معصوم فيجب على هؤلاء أسلوا يجب إنهما يكون فكرهم هو هكذا إنهما إخوة وصابة بس ايه القضية ان هذا الفكر نظام صوفي بيعملوه الصوفي على اساس ان المريد يسلم نفسه للشيخ كأنه على خشدة مطروح بس يغسلوا خلاق لا احنا مش عايزين كده احنا عايزين نأخي ازاي يتعال حتى الرئيس نفسه ايه دليل المسؤول هو انه تجدت الكلام ده من ايه هل ده دليل ولا مش دليل يعني انا طرتلكم ماشي حصل مرة من المرات مع واحد من هؤلاء في موضوع الاسماء الحسن بيقول لي والله يا دكتور انا مقتنع جدا بالموضوع طيب ما بتقوليش لاخوانك ليه؟ قال لي والله احنا مجلناش اذن بيه تقولوا هي الاسماء توقفية على رئيس الجماعة ولا على النصر يعني انت بتنتظر الاذن من الله ولا من رئيس الجماعة يقول لك يعتمدوا هذه الاسماء بيه دفقة بيه من اعترض انترض احنا ما الاعتراف لا يكونوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله واي شيخ مش كبير على الدليل ولا يكون مين مهما كان رئيس جماعة وغيرا العمل منظرا مطلوب وحب الإسلام والحامية مطلوب لكن هذا لا يجعلنا من رب الشباب على ان الكلب طاعة عمياء بدون سؤال لأ انا اعلم الشباب انك يابني تسألني وتقول للدليل ايه وده شرف لي او لك وحاكم نتي وحاكمك لانني بشر ممكن اغلط ممكن اقول حديث فيجي واحد يقول لي ده في حديث تزيخ في المتقن الفول ينتج وثاني اقول له على عينك وعلى راسك طالما حديث يا ابني لازم نرجع كده يبقى في مصدقين مصدقين من باخد ايده عشان نوصل لرصوم اللي غاصنا في كتابه وفي محبتين انما واحد يعتقد يفرض على ان هو شيخه وامير الجماعه او المسؤول عن الجماعه لو قال كلمه واعتبرها هذا يبقى في جهنم وبيت المصير او كان هو امر الله تبارك وتعالى او رسوله ويجي على امر زي عمر رسول مش ممكن تكون نظام في الاسلام ابدا ولذلك هو ده السبب في تعثره انا بقول لكم بصراحه وبن عارف قضيه ان المساله دي من عقل عليها اقول لا يا اخوانا ما نتكلمش عن كذا وما تجيبش سيره ما حد سيره ايه اللي عايش معانا واكله وشربه معانا وفي كل حته بنلاقيهم يبقى من واجبنا نصحنا نقول ينبغي ان تكون الطاعه لله وللرسول عليه الصلاه والسلام ويرضوا اولادهم على كده والعمل المنظم مطلوب ويكون في اداره وتنظيم صحيح ان في تخطيط في الجماعات مساله الاداره والتنظيم وعندهم التنظيم 100% ممتاز ما شاء الله بيجمعوهم في لحظه اه مش نفس كده احنا كنا بنشرح المظاهره او كده ده مش قضيه بنشير اليها ولا ان احنا نسخر منهم لا هم ما شاء الله في هذه المساله على قدر عالي بدليل ان هم يعملوا انتخابات ويطلعوا بالشكل ده عجيب جدا جدا اللي يدخل منهم بينجح بينجح ليه النظام جدا واللي رايح مش رايح على قناعة بسبب ديمقراطية ولا كلام من ذا لا هو رايح على قناعة دينية اعتقادية انه لو ما رايحش اعاطي الله الرسول احنا مش عايزين هذا عايزين المسألة ويمكن لنا ورقة حفظ ثقابية بالتخابات العشاء ديات انما انا بتتكلم على الاساس المنهج يا اخواني المنهج في ان يكون الشخص اسوته وقدوته هو رسوله بقى سلام مفيش حالة انها عمل جماعي لو جيبني بشيء يخالف قول الله وقال رسوله على حسب رؤيتك امر الجماعه للمصحح والمفتدى لا احنا رؤيتنا دليل ونعتصم بالدليل وبهذا نقول وبهذا ندين ونسال الله ان نموت عليه فمن كان على سنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عصمه رب العزه وانجله بيقولوا ايه انتوا عارفين والسلف كانوا يقولوا الكلام ده السنه سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها تبارك تقنع الجين السوي هتقول لي أنا, أنا هذا دليل فيه وما تزعرش مني لها تعتقاد مخالف ما تكدش عليه لها تعتقاد لا يوافق المجمع بالسلف ما تقول ليش دي مش مهمة ولا يغنى عليها عمل أهم حاجة تربية وهي التربية من وجهة نظرة أن أعرض بالشدار على أني إزاي يطيع الأمير والمسؤول وما يخيفونش لا ما يترىش حاجة عامل عن الصوفية وعن نظامه المريد بيقض كده لا يستلمش يوعى تفتح نفسك انت طيب يا صيابني سيار والعارف طيار المريد بيمشي ربنا حتة حتة على قده كده يقض يسكر ويصلي ويتعبد وكلمين ده عشان يوصل ربنا انما العارف لا بركب سيارة عطول في ساعتها يوصل لربنا صفحة تعالى وقعدوا لكذا عارفت ربنا ده 30 سنة وما وصلت وشينك وصلت له يقول لك لا قد خطيه الناس بتغسل لربنا في لحظة يقول لك المريد سيار والعارفة ايه طيار على طول أخبرك إزاي؟ ده لا يحجب عن الله ما عنه الحجاء لا رأيش الكلام نحن فيه قيود شرعية فهؤلاء يستخدمون لك الصلاوات الخامس معرفة اصرارهم وفي امر مبارد تتمانوا اصرارهم عشان يبقى عنده مظاهر وبقى فتلاقي الشخص متلوت تلعيه قدام الناس الوجه ويحاول لك لا بدا والله ما بيقول ان القرآن محرف ولا حاجة ده احنا النسخة اللي عندكم تتبقوها هي اللي عندنا في إرامة وإلي ما في جميع المثال قبل الكتوب قولي في الأصل الأصلية اللي تعتبروا براجعها آيات عظمة لك لنا ده, ده, ده حاجات مكسوسة علينا الباطن شيء والظهر ايه شيء تالي لما يكونوا مع بعض يسير بيقول عنه يا اصحاب رسول الله صلى قدام الناس لا كلام انا بتقول بس احنا بنفضل فلان عن فلان مثال لو واحد ثاني يقول لك لا الاسرار دي احنا بنتكلم مع بعض اكتب الناس دي جهله ما تفهمش تخبر ازاي في حيل ان الشريعه جاءت لبيانها ولا لكتمانها فاما ياتئنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ففيه هدايه والهداية يجب أن مش لفتنه هذا نساء فالصيام ابتن الأسرار ويثاني والحج إلى بيت الله الحج إلى بيت الله طاه من الحج إلى بيت الله الحج إلى بيت الله بيحصل عندهم من غير طفر والحمد لله يعني لا حدث على 35 جنيه ولا خمسين ولا حج ممتاز بمية ولا اكتاع لا انت وانت قاعد في قلب الحضرة هيخذك الشيخ يلفل في مكة لك في كيف ويرجع ده اللي بيعني لك الشيخ والله يعافي مستشار تصور يقول مستشار مستشار في محكم بكلم وهو صوفي علي او او لك انت بتتكلم ازاي الشيخ بتاعنا احنا شيخ الطريقة ثم يكون يقول لك شيخ الطريقة والله يكون في مكة اداني المغرب قاعد معانا اداني العيشة كان قاعد معاني والناس شاكوه في مكة من المرء بالعيشة. ده حصلت ازاي? ده ازاي? ازاي? لك اتصل عليه للراجب فلاني فلاني سقر الاني من الشيخ بيليفها من مكة. واحد تقول لك انا هناك. انا. الشيخ ده بيشتغل ازاي بقى بالزرق افكاري? هو قل لك اسمه متحوس. وكرمات رضي الله عنه. وانتوا عارفين? <تصفيق> لو يدو خراصة كتاب جامع كرامات الاولياء هتجدوا من هذه الكرامات الكثير وكثير احد الكرامات ان فيه واحد من هؤلاء اللي يقولوا بقى حج بيت الله والتنقل والتحور دي طلع على منبر يخطئ هو عليها وطلعوا اشهد ان لا اله لكم الا ابليس فالناس اموا على عشان اتلوه فإذا دي الناس جايين أفوض من القرى الثانية يحكوا نفس الخبر اللي واحد طولي عندهم وقالهم نفس الكلام فعلموا لقرامة له قالوا كراماتك السيدين لا لي لإن هو خمس كرة والنسجته خطف نفس التوقيت وقال نفس الكلام ولكن من كراماته رضي الله عنه الشيخ ثلان العرياض ليه لإن خطب الجمعة وعمل كذا وكذا وكذا حصل عن الهدى وكذبون الكلام ده في جامعة كرامات الأولياء النبهان على فوق الكتاب ده عام للتاع جامعة كرامات الأولياء بتاع الن مجلد ايه الواحد لما يكون زهان ولا حاجة في الشغل ومفتحه <تصفيق> ايه والله يعني المعلم كده ايه كل ما شوف كرامة الكرامات دي اقار عليه شوية ومحفظ لكن والله هذا فعلا امر يحدث وهو يعني اقرأ كتاب <تصفيق> هذا ليس من باب الكرامات ولكن من افعال ابليس نعوذ بالله ان الشيطان رجيم طيب وفي ان شهر رمضان احد البيت يقولون ان صراط الخمس معرفه اصراء للمنسك رمضان كتمنا البيت السفر الى شيخه ونحن ذلك من التاولات التي يعلم بالاقتراء انها تدرب واقتراء على الرس على الرسل صلوات الله عليهم وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه والانحراف في آيات في آيات الله طيب احنا بنقول من هو القول الثالث اللي هو الشخصتينيه ان هذه الطوائف الباطنية جعلوا الحقائق الغيبية وجعلوا أيضا النصوص الشرعية اللي كان دلت عن الأخبار في الأسماء والصفات جعلوها من باب التخيل ومن باب التأويل وليس من باب الحقيقة وقد يقولون إن الشرائع تنزم العامة دون الخطر فإذا أشار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات لك شعيتها بقى خلاص وصل للحقيقة على فكرة فيه طريق بيسموه طريق المقامات بعد كده طريق تاني اسمه طريق الأحوال طريق المقامات ده عندهم يبدأ بالتوبة وبعد كده الزهد والورع ومش عارف ايه والتوكل اللي غيرت نصل الى اعلى درجة اسمها ايه درجة الفررية الفررية دي انه هو تحرر من القيود بعد كده دخل في مرحلة تانية اسمها مرحلة ايه الاحوال يعني في طريق المقامات وطريق الإيه اسمع المقامات السوفية, السوفية. المقامات ديت زي دي اماكن لازم يعبد عليها ما يقبرش يعد مثلا الى الزهد الاولى ما يعبد على السود هم يحسبوها المقامات دي لها دراسة خاصة بها ممكن يدواتها ان شاء الله زيبا خلصة المقامات يبدأ في الاحوال الاحوال دي ايه بيسموها مواديب زوقية يعيش بين قض وبص ووجد ووجود وإحساس إيماني رهيب يقول لك ده بياخده غمرة أو فناء حتى يصل إلى الفناء بعد الفناء يصل إلى الحقيقة عند الحقيقة ما تسألوش عن شريعة خلق وصل إلى قمة التحقق والحقيقة دي يعني شيء في الحداثة جدا بنتسيقه فعيد هذا يقول لك إيه قلوب العارفين لها إيه عيون ترى ما ليراه الناظرون ليه هو شايف انت وشايف انت وصلت للدرجة ليه دواء بقى عارب بالله لك فيبي العارب بالله عارب على وصل للدرجة يعرف فائل انت ما تعرفتش شايفتها بقى ما تقولش بقى على واحد كذا فيبي الناس حالها ايبو كوي في الاوضي <تصفيق> طيب اباحوا لهم المهضورات وقد يدخل في المتشبينة الى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المزاهد وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصار وما يحتد به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحظة يحتج به من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض الحاجة أصدقوا أن فيه ناس بيتبعوا نفس الطريق في قضية الصفات سيب الحاجات ورقة جاي الشمس ويحاول يصرفوها عن حقائقها زي قبيلت الاستواء والنزول والعلو والأشياء دي تقولك لا ما تؤمنش بها على الظواهر طيب نسخلي دي شوية له طيب انت ولا يعني ما تقلقش فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنهم مثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات درس العظيم حدث إيه فمتينية يستعمل أسلوب راقي في بسالة تدمرية اللي هو السجل أسلوب بلاغي سهل وحكاية اللي يصل إلى أن يعبر عن العقيدة بمثل هذه الأشياء السهلة اللي يخلوا واحد يشد في القرار وينتظر الفيلم اللي جاء بعدها ويترقبها على أساس على المعنى المطلوب ده شيء طيب جدا جدا وجميل في بيان الاعتقاد ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البيانات كان ذلك والحق الذي يوافق المعقول والمعفوض يعني قل لو إنه أثبت ما أثبته الله نفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم ونفى عنه مماثلة الله لخلقه كما دل على ذلك الآيات البيانات وليس كمثل شيء وهو إيه السمير البصير وما كان في هذا المعنى كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول المعقول اللي هو ايه العقل السليم والمنقول النقل الصحيح ويهدي مؤ اساس الاساس الالحاد وضماناته لان واحد تمسك بمنهج السلف هيقدر يرضى على كل الناس ليه؟ لان ماشي في الطريق الوسط اي واحد هيشيد لو تعال هنا انها انتفع الطريق اللي المنحرف هو اللي واحد ماشي على الوسط تعالى هين قل لها ثمانة هين متى اللي هترعى واحد بيقى يتخيلها كده لو واحد ماشي على حد لو ما الكده حيوقع ولو ما الكده حيوقع لكن لو في النصة حيوقع فما ينفعش واحد ميل وعلى وشك انه حيوقع وينتك في الواحد وقول له ايه تعالى مش معاي انما العكس هو الصحيح وده المسأل البسيط خارج تفهم منها ان سرقة الوسط الرب نقال فيها وكذلك ادعمناكم مثلا ايه ووسط والوسطية معناها انك تراعي ان تكون مبالغا في مدح شخص او في وصفه ولا متحاملا عليه وكذلك في كل الابلة تاخذ الابلة كلها مجموعة ما تخدش طرف واتفي الطرف هم مسبب الصفات بين التمثيل والتعطيل في اجاب القضاء والقبر بين الجبرية والقبرية في بار الإيمان بين المرجئة والخوارك وسطين لك مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيق والله سبحانه وتعالى لا تدرب له الأمثال التي فيها مماثلته مماثلة لخلصه شكرا؟ التي فيها مماثلة, مماثلة لخلصه العبارة عن فئة العديثة غلطة على فترة طبعا دي شوية في أخطاء فيريك إخواننا ي... الواحد لو لقى خطأ يعدل عشان يديها للأخ الناشر أو اللي طبيعها يصامح الأخطاء اللي فيه يراجع كويس يقول الشيخ عبدالله طيب يكون سمعني ولا هو هنا يقول لك إزاي يراجع المثلة دي كويس والتحقيقات والتعليقات يكون أفضل كي طيب فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى وبعدين ثانيا قال بقى ايه عباره احنا قلناها اللي كده قلنا في المحاضرات اظن هتبقى سهله عليك فلا يجوز ان يشرك او أن يشترك هون المخلوقات او أن يشرك روح المخلوقات في قياس التمثيل ولا في قياس الشمول تستوي افراده ولكن يستعمل في حق المثل لا مش عارفه بتقول كده إن ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقص بقياسه تمثيل ولا شمول ولكن يقص بقياس الأولى هذه العبارة ودي مصدره أسواح ذو لك الشيخ دي كل نحكية التمثيل والشمول دي إحنا من نسمعاش من المشايخ بيقوله كلام ده جي من إيه عندك ورد هذا مكانه إن ربنا سبحانه وتعالى يقص في حقه القياس في بعض الصفات الغيبيات بقياس إيه؟ الأولى لكن لا يجوز في حقه اياه التمثيل والشموط تب حد يضرب لي بقى امس لان ما شوف الجماعة المزاكرين جيب بقى يقيمهم للشيخ اشرف والاقوى العمل اللي استوانا دي اشارش العقية طحولي اصبر انا سألت واللي يجوع عشان يجيبهم استوى مين يضرب لي مسل قياس التمثيل ها هشوف واحده لا احنا عايزين من حاجه غير كده طيب فاكر بس ما من انتش منضبط تقول له وجهي كوجهي ده قياس التمثيل وده باكل طبعا علو كل الصوره عندك كمبيوتر هتستفيد منها طيب يبقى ندخل قول طب الراجل مثلا قياس الشمول اضرب مسأل بقى انت تاخد السونطين سواء عشان القياس وانا عشان المسأل وانا عشان المسأل على واحد يكون عندكم جوز طيب خليكم معي من يضرب لي مسأل بقياس الاولى من نها زكرا وساكل ثانية ما اد واحدة لك الشيخ سيد والاخ ماشي محسوبية ولا حاجة بس بحي التفيله هنا جاني بنت عارف الاجابة يعني? خلاص <تصفيق> من تلك معارف الاجابة الله يا حاجة بقى ديسة اجابه <تصفيق> دوال اوقت انا انا اجل دفه كرسة يكون اخو عنده بكمبيوتر يعني انا واللي ياخدها يستخدم ها? طيب خير حاضة وصلت لرسالة من الشيخ اه ارفع ايه داخل ارسله بس طيب اه خليكم ايه وهو ان كل ما اتصف به المسلوخ للكمال فالخالق اولى به لو في حد من الاخوات بيحضروا يعرفوا جاوبهم يبعثونا ودى بعدد الاخوات وحن نبعثونا عموانا يكونوش كتير اوي يعني عشان أو هم ينسخوا البعض قياس الأولى شوفهم تأمية في ضرب لهذه الأقصى أنا بقولكم صراحة تريئا طلبة العلم يجري سمعان والهم بيحبوا دعوة التوحيد وبيقبلوا عليها ما تنسوش في كلامكم أن تركزوا على أن تبينوا قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأمن ضروري تقول لما تيجي تضرب مثل يبقى تقول هذا بقياس الأولى ولا يبث في حق الله قياس التمثيل وقياس طب ندل على حرم قياس التمثيل وقياس الشمول في حق الله ها فلا تبريب الله الأمثال وليس كمثلي شيخ بدي اللي جميل. نسخة ونسخة فيه خب تترى ونسخة والله ليس انا أنا عايز طبعا أدهاجه كله بس مين اللي حجبنا خمس نسخ ولا عشرة ولا قد ما يقدر المرة الجاية من اللي خدوا للإستوانات كله سكيتا خدوا ومش عايزين يعملوا حاجة هل عايزين حاجة يجيبنا انك خلفي سكة عشرين ده ما هو اللفت اللي عمل كلام ده كذلك أصير ها خد, خد. ها هتجيبه منها حاجة نتفت الكلية نخلص نتفت الواحدة ففدها ما ممكاني ماشي صبر بقش هاي صبر ولكن استعمد في حق المسأل الاعلى هو ان كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق اولى به وكل ما تنزل عنه المخلوق من نفس فالخالق اولى بالتنزه عنه فإذا كان المخلوق منزهاً عن مماسلة المخلوق مع الموافقة في الايس فالخالق أولى لأن ينزع عن مماسلة المخلوق و إن حصلت مواققة في الايس يعني ذا كان اتفاق في اتفاق الاسم بين المخلوق والمخلوق مع الرفاق بينهم في بالذي بين المخلوق والخالق من برغاعيه الأولى دا المتل دائس ومثل ان الجنة و هاكذا انتهى احنا بنسي بالوقتى كم كم شخص طب بيشتر بيشتر بيشتر نكمل على الآن يعني ساعه, و ساعة, و ساعة. المثل الأول أعطوني كده واضح اسم مثل ايه مثل <تصفيق> مثل الجنة وضربه شيخ الإسلام من ثمية بقياس تمثيل ولا شمود بقياس الأولى وقياس الأولى قال الله عز وجل في الدليل عليه ولله المثل الإيه؟ الاعلى وخلي بالكو عدم التفريق بين هذه الأقيسة يخلي أي واحد ماهوش تايم هذه الأقيسة أي قياس حيسمع أو حتضرب له مثل يقول لك ما تشبهش ساعة ما تضرب له مثلا بقياسي لا لا ينبس أنت بتشبه يا شيخ ليه لأنه متخيل أن أي مثل يدرق يبقى قياس تمثيل أو شو هو طبعا مشوخ يدرقه بحكية تمثيله شو طبعا عايز أقول لك لحد أحيانا تصدر بعض الإشارات اللي وراءه في الروايات أو بعض الأيام ما يفعلوه سنة أنا سألتك مثلا واحد إلى قلوب العباد بين أسرائيل و الرحمن ويعمل إيده فيه أي أقول لك إيه يد الله فوق أيديهم ويعمل فيه أخبالك إزاي وأين الله يقول في السماء والدجال اعور عيبه من اليمنا وان ربكم ليس بعار و اعور يشاور عليه الله يحمل السماوات على اثباع ويعمل كده الاشارات ديت تجوز او لا تجوز مين مم قال تجوز الاول تجوز على اي اساس لا احنا عايزين ما نعرفش ان الرسول قال الكلام طالما رجل العمر الكلام ده مش افكار خلاص علي الراس وده دليل رقم 1 اللي تبدأ. لكن على اي اساس ها ليه لازم تقريب المعنى اديله الفلو عشان يهدى الاول <تصفيق> ده بالقياس الاول يا يعني بالقياس الاول ازاي اذا كان هذا الوقت ثابت ليل وهو تمام في حق والله ذكره في نكته يبقى ثابت لله من بدري او لان اي قياس يضرب دي من المعلومه دي مهم على كده يبقى كيف نشير الى الحق سبحانه وتعالى في السماء هل ده من باب التمثيل والتشبيه لا من باب القياس ولا كل ما ثبت في النص في النص اليهودي لما جه نلعب كلام وده حديث صححه امام البخاري وبيحاولوا يطلعوا من كده عشان يعني هو الكل البخاري ده مضمون بسبب سوء فهم الناس سوء فهم الناس حتى ال البنت اللي كتبت كتاب عن من الجنس وال بتاع في حياتي اللي بعت سلام البنت دي مشكلتها مش مشكله واحده صحافيه لا مشكلتها مشكله دي واحده متخرجه من كليه ومش عارفه الثوابت الاسلاميه ولا فاهمه الدنيا ليه لان قضت تربى من اولى ابتدائي لغايه الكليه والدين له. الكلية ما بالضغط المجموع قامت خافتش فلما اتخرجت من كلية اصبح عقلها هو الحكم مش فاهمه الدين صح ما اتربتك صح تربيتها الاسلامية الحقيقية على أصول أهل السنة والجماعة مش فهمة فهم عن إيه إبان البخاري الفكر البخاري ده واحد يعني زميلها في الجامعة اللي حاجة تعطيه خرب عليه وتقوله بتعمل ده غضب مش قادرة تفهم مين هو إبان البخاري طب يقول البخاري ده نجوسي وراجل جايبنا كلام مصعوم فيه ومشعارب إيه طبعا دي مش مشكلة لوحدها مشكلة دي اللي بيتجرع على إبان البخاري تقول لك اهو شوف الرسول يقول لك ايه بيقول يا محمد عندما يحمل الله السماوات على جه ويمسك على جه على جه في على اصبع والارض على اصبع طب على إصبع يقول لك لكن يشكلون لك على جه هل ربنا هيحمل السماوات على اصبع اليهودي مين اللي بيفهم كده معنى ضد القدر صحيح على بداية كم يتعرض لفقها دي مش مصدى يعني لأن الصور رسول قالها المين لواحد فحراب اللي جاي دي بالخيط طابي يابل خطسه ده اللي حتى يتماني لكم بالخيط رابل اي <تصفيق> اللي هو يعني ايه مسألة التركيز للفاهم مين يقول لك كيف بك عندما يحمل الله السموات على زي فيقول له حق ربنا ها يحمل على إصبع نيهودي هل هذا يمكن تصوره إنما هذا بقياس الأولى ولبيان المعنى وتقريب اثبات الوصف على حقيقته التي فلق برب العزة والجلال الذي فلق الانسان فواحد يقولك ما صورش ما صورش ليه؟ لا انت مشجع ولو صورته على طول طبعا هذا حدث وقد رايناه بعينينا في في في, في مسجد راس لفان واحنا لما كنا طلبه في المسجد بنقعد طول النهار هناك عشان نتعلم فده واحد بيسأل واحد بيقول له اين الله او بيقول له انه في السماء قد شاور ايده كده فواحد من اخواننا الله يكلمه من بتوع الكلام قال له جيت شبه في مسجد رسول الله وقام مسجد صبع راجي كسر في المسجد هو مسجد صبع راجي كسر ايه دي قلت لك ايه دايق حتى يا اخمة دايق في مسجد رسول عساب السلام وزعلان اول امير رقبات ولا يعلم ان الذي اشار هو الرسول عساب السلام شبت بها يعني هم متخيلين من مجرد الإشارة تشبيه فده من سوى فهمه وعدم إدراكي أولا للسنة الحاجة الثانية للتوحيد لأنه هو فهم التوحيد صح ما عملتك كيف متخيل للتوحيد أن تعطل الوصف تحت مسمى نفي التشبيه الرسول قال إنكم ما سنون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونفحت فأشار بأصبعي إلى السماء وينسوته الى الارض ويقول اللهم اشهد ويشهد الى الصحاف اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات الرسول هو الان كده فانا لا انا يبقى ان ليه اوسو فيها ولا لا والقضية كلها اثبتها من بقى او سعلها من بقى من بقى قياس ها؟ الاولى من بقى قياس الاولى لان اي مثل بيدرس في حق الخالق سبحانه وتعالى بيبقى بقياس ايه الاولى وليس بقياس التمثيل ولا الشمول صحيح ف... ها ف... عايز كيفا بقياس في التمثيل وقياس الشمول في محاضرة على فكرة اللي جايب المحاضرات دي النهاردة جايب معاي سوانا للاخوة برضو يمسخوها اللي هي المحاضرات في شرح التدمرية لغاية المحاضرة قبل الماضية اللي هي اقم خمسة وعشرين لغاية خمسة وعشرين معاي نصفة منها ان شاء الله اجل بل بيها برضو لل... للاخوة يمسخوها وإلى جواهة فاللي بيسأل خيارة التمثيل والشمول يرجع ويسمع المخادرات يا شباب الله يبري فيك وأنا عايز نتخدم جماعة اللي متابقوا معنا وأحسوا بأهمية هذه الموضوعات في جناء اعتقادهم على نذهب السلف الصالح وعلى فهم السلف الصالح لابد أن يسمعوا المخادرات واللي حتى اللي هم سمعوا قبل كده يدونوا هذه الملاحظات في مذاكراتهم خاصة يبقى لك اجنده كده تكتب فيها المعلومات وتدونها عشان ما وانت صحيح الفهم بيساعدك لكن انا عايزك تفهم وتقدر تناقش وتتكلم تقدر تتكلم وتعبر عن مذهب الحق ازاي تسد الناس في النهاية الى تصديق خبر الله والاقتداء بامريه دي عقيده السنه الصحيحه فمجرد بس انه يحضر معانا ويقعد يسمع او لو عجب ما يعجبوش ويمشي اخبرك ازاي ده امر ما هيتربى جيل بهذه الشكل المسجد كان فيه محاضرات من 70 80 هو بالقل السنة من يوم ما اتباني هذا المسجد من يوم ما اتباني هذا المسجد وهذا المسجد تقال في محاضرات وخرجة بس التاسر بتاع ما هوش ليه؟ لأن احنا عايزين إن أي محاضرة تقال الشيخ يتبع في الأسلوب المنهجي اللي يخلي الطلبة تكتب وتزاكر وتذهب وتعبر وتنقل ذلك إلى الأصل وبإبناء تعالى بس خلص التاسر سيد مريء أنا, أنا عارف أنني احيانا احيانا نهاردة واخدينها ما شاء الله يجب صفحة وشوية ده احدى تجيلها او قبل كده كده باخد صفحة <تصفحة> فاحنا ما ناخد شوية فيها ان شاء الله هذا القواعد اللي جاء كلها اغلبها سبق او كيلة او انتو عندك اثر عنها وحن نشرح ان شاء الله هذا فتسمع المحاضر اللي فيها يعني ايه قياس تمثيل ويعني ايه قياس ايه شمول يجيب الهو تسمع طبق انا حاجة وضع لبعض الاسفلة وهنوقع عندي ايه وهكذا القول في المثل الث دي لو بتاكل بعض الاكله كده يا سنه ها اتفضل لا هو قياسه فيما سبق احسنت انت الثالث هو انا ولا ما خدتوش معاك عندك كمبيوتر ها طيب كويس عايز ولا عايز ايه بس نوضح الموضوع ده فياس الأولى حيقول كل كمان ثبت ليه المخلوق الخالق نفسه به ثواؤله به لازم الشرطي ايه لان الباب بتاع اسمه الصفات مبني على التوقفية التوقفية يعني ايه ها؟ مش احنا كلنا بنقول وبتسمعوا الكلام دي نثبت ما اثبت هو ده التوقيف التوقيف ان تثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله ضع سلام إن كان إس نقول إس إن كان وص نقول وص إن كان فعل نقول فعل ما نلعبش إحنا في المثلة يبقى التوقف على إس غير التوقف على الوص غير التوقف على إيه على على الإيه؟ وهي دي لب القضية مع بساطتها ووضوئها وحديث الناس عنها وكل الخطباء في مساجد السنة يتحدثون على ضرورة أن نثبت ما يثبت الله لنفسه وهم يعلمون ذلك عدم التفريق بين التوقف على الاسم والتوقف على الوصف والتوقف على الفعل هو دي اللي عامل اشكاليه في قلب الاسم مثل لو فاهمين المسألة ببساطة زي ما الصحابة فيهموها وزي ما اخواننا فيهموها فما بيش فيه. ايش كانتين ان فرق طبعا بين الاسم والوصف والفعل على فترة فيه الاسوات ارسلوا كم ورقة على اساس نبعت لهم كم نسخة هم ايضا لهم حق في ذلك فان كان في ورقة ورقة في عندهم عندي الوصف وصف كم نسخ عندهم كام لا عشرين ايه الله مصنع <تصفيق> ربنا اهبارك فيه لكن انا هنبعث لهم خمسة بس يوزعهم على بعض وكل واحد يكون فيه ولا حاجة اللي عندها كمبيوتر تبعثه كده الله يتلمها كان نحدي من الاصفال ولا حاجة وكشبه يتخلص <تصفيق> ايوان بشة اتنين اي اي ايه بقولك ما تقولش ان ربنا على عرشي يا خلود ان ربنا ليس فلو انت شاولت العرشي فوق يبقى انت كده مشابه لو احنا ما اخش هنجاوب بقى على الاسئلة اللي موجودة ان احنا بسن الاسئلة فترة كمية اسبر علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مردوا من صديراتكم وابس صراحة ما رأيي من في مصر عن بحث الاسماء ونطوص منهم الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ ابو اسحق ياخر راح اسألهم دايب روحت ازاي؟ روح اساله جاني الشيخ ابو اساقه من ذخير وهو شيخ واخبابه وراجل محقق ويؤمن بالتخصص، سؤالي عن القضيه صراحه فقال والله هذا باب التخصص صعب يكون محمود، قلت له اسالني ما تروح تسال دكتور محمود يعني قال الراجل ده بابه المفروض في التخصص هو متخصص حقيقي تلو تحري هتروح تساله في العقيده في, في العقيده حتحله هو كده يا اخوان ما هو المشايخ دلوقتي شيخ مطلق مفيش طبيب مطلق الطبيب المطلق دي بيروح له في بس لما يكون في حاله طرا واحد طلب مراته واحد ما... الاحسان العام اللي تعرفوه احنا نعرفه لكن لما تيجي في دقائق مساء تفعلق بدراسه قعدنا فيها 3 سنين واستخدمنا فيها الاساليب الممكنه اللي سخرها في دراسه كل اسم من اسماء الله الحسنى وطلعنا فيها بنتات فيجي واحد ما هوش متخصص فيقول لك لا النتائج دي ما تنفعش أو ما تلزمنيش بحر بس لا يسعك ولا يسع غيرك أن يأتي إسم ظاهر بدليلي والنص واضح بقران والسنة ونتقول لا أبدا قد الأسماء اللي في القرآن والسنة المطلق 99 والمقيدة 99 وفي الضواب لو عايز تزيد حاجة بإسم إحنا ما ذكرناش على العين والرأس لكن الحسدية منهم ربنا هي قال لي كل في المساله والله يا جماعه انت حرين احنا في المساله دي واضح وبعدين في اساسيات الان ما عادش ينفع ان احنا نلف وندور فيها بقت معرفه للناس كلها هي ايه الاساسيات اي واحد فيكم يستطيع يثبت اي شيء من الشخض ده يا ابني هم اخواننا على الدين ونقال لك بخلاف مش ممكن الواحد يقول لك اصلا بخلاف يا شيخ الاثماء المشهوره الرسول قالها في حديث هيقول لك لا الوليم ممكن تجمعها لك مظبوط الكلام ما مظبوط يعني كل اس يؤخذ على حسب دليل آه طيب الأسماء توقفها على النفس ايه أسماء توقفها على النفس مش أجمع على النسبة ما أثبتها من النفس وما أثبتها يبقى كل اسم يحتاج لإيه ليه إثباته ودليله الدليل على الضر النافع والمعز المزل والرشيد والباطئ فين الأدل فين الأدلة على هذه الأسماء فما فيش قدامه يجيب لك أطعام أو يجيب لك معاني يشتقي منه أقول لك إزاي؟ يقول لك يعز من يشاء ويزل من يشاء قوله سامنا قبلها قال تؤتي الملكة من تشاء وتنزعه الملكة من تشاء ففي المؤتي وفي المنزة إنت عايزت مشى على مزاجك ولي على التوقيف إن كان على التوقيف كتب دليل ما هيقومش دي الدليل غير اللي وراء في فرانسون وهيقلت في... ما هيقلت في فرانسون يبقى في الحالة دي ألزم مع إلزانك بكلمة في الحق في المسأل فالمسأل بيك يقولها أي واحد عامي ومقتن إنهم حاطين في لقفت فيه مدارس والعلماء قالوا والعلماء ما قالوش ومش عارف إيه أمال في النسبة ما أثبتهم الله لنفسي وما أثبتهم الله صلى الله وكل وسلم وكلهم يوخذ من كلامه وعراده القبير للشاهد صلى ولذلك قابلية الناس من الموضوع واسعة ولله يا خمس أنا فجئت يوم قبل الأبس وأنا جابت على المفرمية خليل حاجة عجيبة قوي روحت من الأخوات ربنا يبارد فيها درس الموضوع دي بيقف لدرج مشكلة او لا علم ناس على برنامج البراربوين عشان تعرض عليه القضية بسهولة واببساطة ثاني الجايبة قواعد اهل السنة في الاسماء قواعدهم في ايه الكلمتين اني الاسماء دي جماعة شخص اللي قال بكلام ده مين فلان وفلان من علماء اني دي كلام الودي المسلم والاسماء توقفين على النص ولا يوجد اهل السنة دي طلع شرائع من دي الكلام ده بالاضافة الايه القواعد اللي بيخصوا ده الاسماء الحسنة كتوقيت نضب الضيء التوقيت ازاي خبر عن الله والزاي ده ثم جابت الاسماء جاء اسم الاسم طالع وتحسنين الجديد وعملها بشكل جميل جدا جدا وكتب المرجع في النهاية اللي هو اكتب القواعد المستق اللي هو اكتب اسماء الحسنة انتم هون عبدالله كتب ريك كمراجع هو صحيح ما جابتش عندي الشيخ بن عبدالله تايمين الا كلمة واحدة بس اكتبت ايه ان الاسماء سوقفية على النظر بس الله ابنها خير هي نقلت الصورة بشكل معبر ومن لطف صغير خالص حوالي نصف ميدة او اقل هالي واحد يدر ينزل العالم طعميته ويشوف ولا عم عملها اختي من اخوات مش عارف اسمها ام حنان ولا مغنى ربنا يبرد فيها ويبرد في اولاده عني الكلام ده لقناعتها بل عربتها بصورة انا ممكن ما عرفتها عنها وهي لا ممكن لغير متخصصها ولا لا ادراه اي حاج لكن الموضوع تأثرت بي وانفع لك واصبح دلوقتي مش بس اكثر من حوالي مية موقع موجودين الآن على الإنترنت أنا شايدكم قبل ما ناجي بحوالي ساعة كنت بقل في الإنترنت على الموضوع تبقيت من القضية لا خليت أبعاد تنين فهؤلاء بالنسبة لإخواننا العين والرأس نجيل لهم ونحترمهم لكن الحق تحب إلينا من أي شخص فأنتوا تسألوه منكم مجوش تسألوني واحد يقول لي رأي أبو إسحق أو الشيخ محمد حسان وخيصة الشخم العساء قول لي الشيخ محمد حسان ر قولوا من الناس الطبيعيين. وانا بقولوا على الملأة هو اي واحد منهم عايز يعد معانا ان كان في خطأ عندنا يقودوا واحنا نرجع وانتا هو صواب يعلن للناس اننا ما ننفعش ان اخي يكتم على الموضوع ونقول لا ما ننصروش اصلا ده هيعمل تفريخ بين الامك لان ما ننفعش والقضاء ما عادش ينفع فيها السكوت خلاص انتوا بقى واجهوهم ولا تكلموا معهم ده امر يخص ده نرجع للموضوعنا هل استخدام السبحة كوحيد الله صباحاً مئة مرة مع تدبر كل مرة للتشهيل وإتمام العديد يخالف رأي رسولنا والجماعة وماذا نقول في من يدرس معه رياضكم لسالة دون أن يدرس الوسطية والحموية ابتداءاً والطحاوية بالنسبة لمسألة السبحة فيها أراء والأولى طرفها قمر في الصلاة لم يفعلها وسبح على يده وإن كان بعض الرياض وإن كان فيها ضعف أو كده يعني يتعل فيها الشيخ علي حشيش بمسألة السنة التقريرية هل سبب السلحة بالسنة التقريرية هو يرجع فيها الأهل التخصص لأنه طبعا زي يقول لكم دلوقتي المشيخ الوقت المفروض التخصص ترعوه يعني يقول لكم مش أي واحد بتاع محاقف حديثي يتكلم في قضية الأسماء والصفات هي لخبط الجنية لا انت كده في الضرب ما تنفعش لأنه ما كانش التخصص أنا بروح بكالف السل بروح لمتخصص في واحد بتاع مخلو أعصاب يروح يتعلم عن الساعة السنان هي دي المشكلة يعني واحد درس الحديث ويعرف يخرج الحديث ثويت ده كل درس وبدأ يحقق في الكتب يجيب كتاب ويكتب الحديث ده اخرجه فلال هو صحيح الحديث ده اخرجه فلال وصحه الشيخ فلال هل ده بقى عالم؟ هل ده يعمل كتاب ويسميه انتصار للثلف الصلاة؟ يا أخوان الحكاية محتاجة تركيز ومحتاجة شيء منه بقى بالنسبة للدراس بغي الثلاث تدورية دولة دروس الوسطية والحباوية إ ومتابعه حتى لو ما حضرش المحاضره الاوططيه والحمويه طالما هو بيتابع وحاضر هيستوعب المساله وبيتابع وهيبقى شيء طيب جدا باذن الله لكن أنا انصح بالاسطوانه بتاعه الرساله اللي شرحت الثلاث على اعتبار ان خلاص فيها لذي زي جميله وفيها قواعد طيبه جدا واللي عايز يتخصص باسرع ما يمكن يشوف المحاضرات اللي سجلت في احد معاهد البعثه في استوعنا في معاهد عبادة البعاء حوالي خمستاشر محاضرة لو سمعتهم ان شاء الله عز وجل بشكل افضل بطير جدا جدا والتابع مش بس بالتحوية والتجمورية والتجمورية والتجمورية في الطحوية ولا تدميرية ولا حمولية كل لا التحوية طبعا مشارهاش بالتحوية احنا عارنا نجيكها في السعودية و احنا طباء هيانا كلها في الجامعة الاسلامية اربع سنوات كان كل اسبوع خمس محاضرات في الطحوية خلصنا فيها كان نصف يعني بعد خمس بعد 40 دراسه وكما في محاضرات الاسبوع وخمس اساسات كان ندرس والله يعني مريت الاستاذ زي الثاني لا خمسه كانوا بكل واحد ياخد جزء من الماده خلصنا بك دقه مسلم دي المكنه واذا طبعا التهجات اللي الشيخ دين عليها واتمرن قراءها بنفسنا لكن حكايه ان مثلا الواحد كان حار في كلمه في المزيه الدموريه دي واحنا بنشرحها كلمه كلمه هناخد لنا زي 10 سنين من 15 على ان انت تستوعب الاصول اللي تفهم بيها الايه الكتب العقائد طيب سؤال ثاني معلش انت ما معنى ان الله اذا كان مستويا على عرشه شايف شوف دكاتك مش فارق اصلا حضرتك في الكتاب اسماء لفطتك 271 الكتاب الكبير كتبت حديث قدسي وليس حديث نبوي العيب اذاري انا مش فاهم السؤال يعني هو ده مش عرفناه يعني انا غلطت فيه تصلحها سيدي مش مشكله هو بركز بقى اهم حاجه يكون تجيب لنا تحقق سليم واي واحد يلاقي غلط يقول لي عليه ما هو دلوقتي الكتاب ده كبير يعني الكتاب بتاع 2000 سنه لو انت جيت تشوف فيه واحد منثق من الدارسين شافه يقول لك الكتاب ده ما يتعملش اقل حاجه اقل حاجه لما يكون واحد بيدرس 15 سنه بقول لك الكلام ده صفر مئة وخمسين ازاي يعني اه لان دلوقتي انا فارست كل الموسوعات الخمس ثلاثين على الكمبيوتر الكمبيوتر دي راكي بنتين انا من مدى حل حال الكمبيوتر تقرأيته وتتبعه من البتر الاسلامية خمسين الف مغلب الاخي اللي قوله في حاسب ايه بتاع ايه خمسين الف مغلب اعني فمساة افاق وبارد بعد مئة سنة ان شاء الله فبالكلام ده, ده. انا ما يكون في مئتين اربعة وثمانين او قرابة الثلث ومتة وكل اسم بيتبحث وتطلع فينا خائد كثيرة جدا يعني ما تيجي دار على المعز المذير الكمبروتر ما تدورش على المعز بيدار على الف ولام ومين ومعين وذيه فكل المعز اللي في الدنيه هيطلعه كل اي كلمة قالها مفسر ولا قالها حديث ولا ورق الحديث فهى كلمة ومن ابدأ الاثنين من المعز ايه اسميع بيطلعها فانا بقى النتائج المطلع هنطلع لي مثلا الفين نتيجة مش لازم يتفرزوا وحبا وحبا وفتح كل نتيجة وتشوف النصر وهل المقصود هو المعز كايس ولا المقصود بها حاجة تانية دخل الجرد دبار جدا وكبير اخونا اللي هم منصف عيني يقدروا المسألة صحة فهدي لو فعلت بطريقة عادية ولا عشر سنين ولا قمار تشر لو استخدوا الحاسب وصبر على ان يعني الكلام ده هيتفق على طوله جدا جدا فلازم يكون في اخطاء هو بشر الاخطاء دي هتكون في في في خطا في حاله خطا في ذكر ايه خطا في حديث لكن الاحاديث اللي فيها اثبات الاسم وحده بيبقى اثبتنا منها مش في الكمبيوتر بقى الكمبيوتر طالع نتيجه اروح اقعد في المكتبه طول النهار اقلب في الكتب عشان ادقق هل نتيجه في الكمبيوتر ده اللي في الكتاب ولا لا وانا اشك الكلام ده في كتاب بس هو اللي فيه في المشكله واحد مش عايز يشوف مش عايز اسفر لما اقفل العيب اللي موجود عايز اطلع بس ده ذكر اسم الشيخ خطا او ذكر اسم الراوي خطا بقى جريمه خلاص خد ازاي يعني كل اللي اتدا ده, ده ماهوش انتصار للسلف الاخيار لكن الخطا دي غلط ازاي هو بينتصر للسلف الاخيار فتعمل ايه ده انتصار ده ولا انتحار لو حد شاف خطا في الكتاب يكتب ويقول لي عليه هنعدل في الطباعه الثانيه فبالجهد المتكامل يكتمل العمل وليس بان واحد يقعد يفتك في الدراسه عشان ايه يقول لك اصل بحاجه غريبه دي يا طب خليك انت بقى. خلي الامه كده على عمل او زي ما تقول يعني ايه خلينا كده ماشيين كده بس ما نصطدم في جدار ولا في حمو واحد يسالني عن اسماء الله الشيخ يقول له ايه ما قبل كده بتجي تسال هل من اسماء الله عبد المعيز الشيخ يقول والله يا ابني ما اعرفه السر و الرواب ضعيف نقول الله اعلم فيها ولا الله اعلم والله أعلم؟ بيخبرنا الله عالم علينا وراء بس مش امرنا ان احنا اكتهدوا نبحث واشدادوا اهل العلم وانا بقول لكم دلوقت انتوا حسين انتوا اللي درسوا والطلبة اللي درسوا فيه فرق بعد ما تقرأ كتاب الاسماء واتميز الموضوع وترقص والاسم الدليلي ولا ما فيش قول انتوا اصحاب الانصاف هينطقوا لما يقرأ كتاب مهما كانت سقرط حيلاقي ان عارف ان الاسم لازم يكون دليله واضح وصريح وعرف الاسم وعارف يميزه عن فان كان في اخطاء مني فانا بشر والخطا ده يقبل النقد كل واحد في كلامه ورد لكن في حديث صحيح وثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام او ايه قرانيه فيها عشان خاطر نمشي في 1000 الاحاديث المشهوره والله ما معنى تسمية الله بالأحد الذي لا ينقسم وعند الاشعرى قال انه مستن على عرفه لم يقل احد لانه سينقسم بيكلمنا عنها في محابرات كثيرة لكن احنا قلنا الاحد هو المنفرد وليس الاجل منقسم من العرب لا تعرف ذلك وهم يقولون ذلك على ان لو كان على العرش يبقى منقسم لجزئين زي انسان فلا سهل منه في شمال ورجل منه ورجل شمال يبقى منقسم يبقى منقسم اذا لموش احد يبقى موش على العرش هم عرضوا كده لكن ده خطأ من تبخلهم للصباح لمعنى الاحد لان الاحد هو المنفرد بوصفه الذي لا يشبه شيئا من خلقه ما خلاص سينقسم هو ده تريم نفس السؤال فتريم الأخ كتب نريد مستوانا لتطبيق المحاضرات للأخوات ما هو ده العيون ما معنى إصبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات لا دي ترجع لها محاضرة إنه عايز لأقص خبلك إزاي هل الإشارة عند الكلام عن صفات الله للتقريب واسعة أم متوقفة على المعقص سؤال جميل من اللي سأل السؤال دي عشان يأخذ السؤال عندك ندروس طيب يأخذ متوقف على النص مش مطلق اقعد ما تشاورش كده خد بالك ازاي على النص لو فتحنا الباب قد يؤدي إلى حدوث تشبيه لان موضوع الفساد ده لازم يكون توقيفي ولا اسمها توقيف. ما هيقول لك لما راح لا لا ما حصلش طالما ما وردش اثار تعلمنا على يدك العقيده وفرح صدرنا لعلمك ودافعنا بحثك وفصلت لنا في مركزنا فاعترض البعض بان اسم الله الطيب مقيد طيب الطبيبه لورد حديث فيه نظر وانه الطيب ولا الطبيب وانه تطلق على السخن مره على الله فماذا عن دفع هذا الاشكال يا اخوان انا قلت لكم احنا اهم حاجه ان يثبت الاسم بنفسه سواء كان مطلقا او كان مقيدا حتى بل اسم سابق مش ان الواقع فيه ضعيفة فحكاتب تقيب الاطلاق دي حصلت اشكالية السابق ان الدراسة الثانية عن الاسماء المقدمة طالعزية فهما فكروا ان احنا بقول الاسماء المقدمة لفتة الاسماء البسطة احنا علم الاسماء هي فيه 99 مطلق و 99 ايه مقيد دخلناه في بعض يعني ايه يعني فقط واحد مطلق بعد من مقيد بعد من مطلق مطلق مقيد 99 99 ايه دخلناه في بعض أسماء ولا مش أسماء؟ محدش يقدر لك ماش أسماء؟ الخلاف حيب على إيه؟ مطلق ولا إيه؟ قول لي الشيخ فصله منتك ماشي؟ يعني أنت تفهمين الفكرة؟ يعني جيبوا الأسماء المطلقة والأسماء المقيدة ورتبوها الترتيب اللي هو العشوائي مش الأفجاري او المطلق لوحده ولمقيد لوحده وقول له فصلها منتك لأننا ما أدرس أصيبها لعامة الناس لعامة الناس صعبة من كان كان واحد متخصص ما يعرفش فصله يبقى العامة هيعمل إيه فأنا من قبل افتهاد الشخصي وضعت طواعب الاطلاق والتقييد وفصلته فمش عجبه افسلوها إنما تقول لا مش هنفصله ولا هنبين المطلق هو طبعا مكرمي في مطلق ومقيد وما فيش واحد شخص الديني يقولك مش حاجة فيه مطلق ومقيد يبنى أن يفهمش حاجة بصواع يقولك ما فيش حاجة فيه مطلق ومقيد ده لا يعرف العقيدة ولا يعرف الدراسة الدنيا حاجة يحتاج يعد النظر الثاني فإن زي ده يضر ما ينفعش المهم قل له فيه مطلق مقيم وكل مطلق عليني فيه مطلق مقيم قل لهم 99 و 99 دخل في بعض ورتبناهم ترتيب عشوائي مش ترتيب مرتب أبدي ولا المطلق ويجب بعد المقيم الدكتور نخبوط فصلهم كمحاولة يقوم بها نيابة عن العمى بحاسة التخصصي واشتهادي فمش عقبار اغسلوها انت قل لي الشيخ اغسلها انت ان كانت زيادة هات ان كان في اسم مطلق في اسم مقيد صبقه انت بطريقتك وتحمل مسؤليته قدام ربنا بدل ما تسمها لستبدك وسمكري هو المشكله يا اخوانا يعني هتقول للراجل السمكري عامل بيها اسماء لله بس المطلق مطلق والمقيد مقيد فريق سعيد ده مطلق ولا مقيد ها سمكري هيروح يتسبك مبرر علي يا اخوان ولا الكلام مش واضح انا بتكلم ببساطه شديده جدا جدا فني يقول لك فيها حاجه عاملهم مع بعض برضو هم ناس سنصح المحبين وبقول لك افسروا انت واللي استعملوا انا راضي بيه على عجل والرأس سيبكم الجلمان فاحنا كل من الناس ان نضع العامة في مسألة تخيير ولا بتقول لك فيه قواعد تبهية القواعد الا قواعد ان الاسم كذا ويعمل كذا وبعدين تبهية الاسماء يا شخص يسيب الراجل ما هوش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي اذا كنت انت كشيخ ما انتش عارف تشتقي الاسماء اللي بتقول فاكماء همال مين اللي حيتتقي؟ العلم البسيط؟ البيع الغلبان؟ الراجل اللي اعطي المحل بتاعه؟ عظيم الكلام واضح مش على الكلام كما عليك مع رأي الشيخ ان يبريل والفوزان تقضيك اسماء اللي حسنا قال الاخوان ما قالت سنة والجماعة؟ طبعا ما قالت والاخوان على عيننا على رأسنا واخواننا واخلاهين يا دا ما يسمعه ومش معنى ما يقول انت في السلام انا بقول انصح نصيحة بنصح نصيحة نعم وهل ما يرده الربد العوام من انهم على ضلالة او على ضلال كلام حقيق لا كل من يؤخذ من كلامه ويرب اخوان او انصر سنة او تبليغ أو كل من يؤخذ من كلامه ويرب انصر السنة تعلمنا فيها وبنعلمكم بنقولكم من هذا المكان ان ما كانش الشيخ كلامه واضح بدليل وما تخدوش ولا في شيخ حيث من المسلمين بحاجة على الدليل ده اللي بيميز أنصار السنة وأنا من حب والله العظيمة أباكي هنا إلا حبا في رجل حببني في التوحيد وكان سبب في أنني ألطحت بالجامعة الإسلامية في المدن المنورة وحببني في التوحيد بشكل عريب جدا جدا مهما حدث من إخواننا ومهما فعلوا بنا الواحد يحب هذا المكان يحب دعوه في بسبب أن هذا الرجل دلنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله رحمه الله وده من مؤسسين جماعة أنصار السنة اللي كانوا موجودين أيام يغل في الهدي النبو رحمه الله ورحمه الله سعاد فالواحد يحب المكان ليه؟ لإن حتى الله يرحم الشيخ صفة نور الدين لما عادت معاه بعد ما جيت من الجامعة للسلامية قال لي والله إحنا كل اللي عايزينه من نفس لما قال لي فيه يعني بعض المساجدنا أو بعض المساجد الأخرى اللي هي عادت فينا قلت له والله إحنا مش نتحز بيه ولا جماعة كلام ده مين ومن الشيخ صفة فيه بيه فقال الشيخ ص وليقول لك كلا ما سألش فيه يبقى ما وشتبعنا الشيخ سفة بيقول كي أي حاجة جري من البخاري ومسلم وما ثبت رسول الله وفي القرآن ما يشتبعنا احنا يبيني الناس على الكتاب السنة دي من سلمة الشيخ من لمسانه رحمه الله وأسكنه فسيحة الناس الشيخ سفة رحمه الله ده كلام ليه وإحنا على هذا العبد وإحنا بنقوله لنا وأي واحد يجيب لك حاجة أولا نورت كلام معلش دليل وقف وقف وقف, وقف كين دليلة؟ أين الدليل؟ أين الحبيث؟ يعني واحد يقول الحديث دهوت قدت هو, هو نبو أو الحديث دهوت ما هو حديث أصلا إذا إن أنت يا ابن كلامة لا نقصيح على عيني ورائي أتحقت منه ونتحقت منه ونرجع على الحق فيه كل ما كده هنتفق صحة الله يا أخوانا؟ طيب أنتو قولت عليكم على الشيء قواعد المثلة في أسماء الله صوته ما احنا قلنا ان ابن عسيمين شيخنا <تصفيق> اتبطل يعني في القواد المستزالي ما هو الغريبة في الامر يعني حتى ان شاك بقوله ايه فهو الشيخ ده بايه ما هو نفس الكلام اللي قاله هو اللي قاله ابن عسيمين, عسيمين وابن عسيمين ان الرواية دي ما يشطحها على الاسماء المشهورة في الخلاف جلنا وبيني شيخ بن عسيمين ان شيخ بن عسيمين اربع اسماء احنا حسبناها مقيدة وهو يراها مطلقة وفي اسماء صحيحة بنصها 7 زي المساعة والأعلى سبع اسم ربك اللي ايه لا, لا. يعني ايه الحاجة الظلامة رصة بدليلة خلاص وبعدين مفيش خلاف في المنهج افرد انت ايه تاسم غلط عندي وابتشف الجماعة بتقول الحديث ان هم وقتا لا يتعبد الله دي ويبينون الناس وما يشفتوش لكن هؤلاء انا رجعت بهم وبعضهم مردش على الجات المرد انما حكمنا على بناء على علامه العصر في الحديث الشيخ الالباني اللي هو الشيخ الشيخ ابو إسحق ان ما كتير عايش على في ملاحظ منه انه ذكرهم في, كلمة مسجلة في, في كل ما مسجل بس فاخد القدم الراسخه بتمسك في شغل الباني فش قلنا كل معتبر الشغل الباني ونرجع للشيخ ابو إسحق وموقعه على النقد في حكم على بعض الحديث اللي طعن الشغل الباني لان كنا بنفترض ان الشيخ الالباني لازم واحد يكون معاه يحكم معاك الحديث منه صحيح او 2 او 3 ولما ما الاقيش حد ونتصل بعض المشايخ اللي موجودين اللي اسمهم موجوده في كل مكان ومشهوره يقول لي هرد عليك وما اردش عايزه اتصل على السعوديه مره عمرهين ويقول و اتصل عليهم و غدا النهارده تمام اعمل لي طيب طب اروح لقسم الحديث واكلفهم بخطاب رسمي في قسم اقول الله يكرمك اخواننا الاساتذه اللي عندنا خليهم يراجعوا كلام الشيخ الاسد ويجي للفكوة الرسمية من كلامهم من الستانت الصراحة ولا مش رايش فالمثألة مش يعني ان احنا تبناها كده عشوائية ولا ارتجالية ولو حصل ان في اسم حريسمة اسمها تماما حريسمة الصراحة ما نحدوش فاكي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واطلب منك السلامه لا الاسطوره اللي موجوده ديت علشان هتتوزع في الاماكن الاخرى من الرجله فانا دلوقتي مانيش عارف دي سونا ديني من ديني ما عارفش في اخر النظر او اقول لك سنة سنة خد يا اخي بساعة الحريمة اربعة عيبة عهمة بساعة الحريمة اربعة عيبة عهمة بساعة